أ ق زورته كلاما ولكن لعلي أ ع ر ج على ما قال الشيخ في ق ض ي ة الرضا من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول ربي جل جلاله ذكر ا ل أ م و ر ل دائما ما ترضينا قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف تخاف ف إ ذ ا خفت ما ترضى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 فتلقى ه ا ل أ م و ر هذه لابد أقسم ربي جل ج ل ان ل ه أ س يصيبك إ ن فاتك هذا نهشك هذا ثم ت أ ت ي بين ا ل آ ل ا م هذه ومصادر ا ل أ ل م ت أ ت ي ك ل م ة غ ر ي ب ة تقلب هذه المساوئ وهذه ا ل أ م و ر لتقض مضاجعنا و ب ش ر اي ن الله أ ب ش ا ر ة بين وسط هذه ا ل أ م و ر ا ل م ؤ ل م ة خوف و إ ن ي بفقد أ ح د أ و ل ا د ي أي ب ش اي ر ة أ ب ش ا ر ة بين هذه ا ل أ م و ر البلاء لمن لكل الناس مؤمنهم كافرهم فاسقهم فاجرهم صالحهم تقيهم لكن ت... البلاء ش ر ة لكل الناس البشارة الناس ليست لكل الناس. ثم خرجت هذه ا ل ك ل م ة من بين هذه ا ل آ ل ا م ب أ م ل عظيم م من وبشر ه وبشر الصابرين الواحد يقول الحمد و ا د يقول ل ا ح لله أ ن ا صابر وهو تلقى متجزع فوصف الله من هم هؤلاء م ه الصابرون قال الذين ما أ ج ب ى ا ل ق ر آ ن سيعلمك ويفصل وكل شيء فصلناه تفصيلا يقول س أ ع ل م ك حتى تقيس هل أ ن ت منهم أ و لا الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م مصيبه قلت لو ولدك مات أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة قلت ل ا سجارتك كلها خسرت ا ل أ س ه م أ ص ا ب ت ه م مصيبا م ب ا ش ر ة هو جاهز راضي قالوا إ ن ا لله يقول أ ص ل ا هي من عند الله واللي قدر ي أ خ ذ ه ا الله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون يقول ما انتهت ا ل ق ض ي ة فقدت ولدي إ ن رضيت س أ ع و ض ببيت في ا ل ج ن ة إ ذ ن و إ ن ا إ ل ي ه راجعون لو قلت ل أ ح د ا ل أ خ و ة أ و أحد ا ل أ خ و ا ت تعال خذ شيك بمليون ثم أ ع ط ي ت ا شيك بمليار ثم أ ع ط ي ت ا شيك ب خ م س ة مليار ثم جئت يوم ا ل أ ي ا م و أ خ ذ ت منها ع ش ر ة ريال أ و دينار أ و ع ش ر ة جنيه إ ي ش بيقول أ ن ا م غ ر ق ة بالملايين و أ خ ذ ت ع ش ر ة إ ي ش بيقول إ ي ش بيقول يا ج م ا ع ة إ ي ش بيقول ب يقول حلالك تفداك بل ما أ خ ذ ت شيء خذ هذه الا لله فما أ خ ذ الله عز وجل أ ق ل بكثير مما أ ع ط ا ك فيقول هؤلاء من إ ي م ا ن ه م اني أ ن ا مغربي ك م مغ... نعمه ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة واللي ما تشوفه أ ك ث ر من اللي تشوفه قال الله هؤلاء لهم ق ض ي ة إ ي ش لهم يا ربي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 أولئك م اولئك أثقل كلام الله م أعظم ا ك ا الله إذا نزل في القلوب م نزل ل و أ عليهم صلوات من ربهم ورحمه و أ و ل ئ ك هم المهتدون شوف لما جاءت الصلوات و ا ل ر ح م ة ونبذت وبددت جميع الاحزان إيش ايش ل آ ة الايه ه المساجد المهتدون اللي بعدها سنختم بهذه الآية. ليس لها ع ل ا ق ة ب ا ل أ و ل ى والله لو فتشت في كتاب الله طولا وعرضا من ا ل ف ا ت ح ة إ ل ى الناس لن تجد آ ي ة م ؤ ن س ب أ ن ت أ ت ي بعد هذا الكلام العظيم أ ح س ن من إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله إيش يعني كيف هذا كلام الله ك ت الف ب أ لام راء كتاب أ ح ك م ت آ ي ا ت ه كل آ ي ة ثم فصلت من لدن حكيم خبير ايش ع ل ا ق ة ان الصفا و ا ل م ر و ى بقضايا ان الله يبشرني ويرضيني ويخفف علي آ ل ا م الخوف والجوع ونقص ا ل أ م و ا ل الأنف بل يغير لك الدنيا سبحانه إ ذ ا رضيت به جل جلاله وهو الغني ونحن الفقراء ان الصفا و ا ل م ر و ى من و ي ن ج ت ن ا ق ص ة الصفا و ا ل م ر و ى يا ج م ا ع ة من هاجر و إ س م ا ع ي ل و إ ب ر ا ه ي م والله هذه المشاكل كلها والمصائب كلها و البلاءات كلها وقعت عليهم في ذاك الوادي و لنبلونكم بشيء من الخوف كانوا خائفين ما عندهم شيء خائفين من كل شيء بشيء من الخوف و الجوع ما عندهم ثمرات ولا شيء و نقص من ا ل أ م و ا ل ما في مال و لو في مال ما في شيء تشتريه أ ص ل ا و ا ل أ ن ف س كانوا ث ل ا ث ة وتركهم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام بقي قال و ا ل أ ن ف س والثمرات لما لحقت ب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام تركهم راح فلحقت به قالت يا إ ب ر ا ه ي م لمن تتركنا ولا يجيبها عليه السلام ي ا إ ب ر ا ه ي م لمن ت ت ر ك ن ا أ ن ا و ا ل ط ف ل م ا ع ن د ن ا أحد و ل ا م ا ا ا ل ا ا ا ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا قال اللهم نعم ايش قالت قالت طيب تجيبنا فيها تورطنا تزوجني و ت أ خ ذ ن ي من مكاني لا لا لا لا قالت الله, قال الله قالت الله ا ل ق اذهب فوالله لن يضيعنا رضيت ل ما رضيت رضيت بكل الالام هذه لما رضيت ماذا فعل الله عز وجل قلب لهم الامور ا ل م ش ا ع والمصائب كلها ماهو الى يعني من م ص ي ب ة الى لا م ص ي ب ة لا من م ص ي ب ة الى فتح من الله عز وجل تعال راجع معي ا ل آ ي ة ب س ر ع ة في هذه الثواني ولنبلونكم بشيء من الخوف هذا الوادي كان اخوف مكان في العالم اليوم امن مو امن امن مكان حتى الحمامه ت أ ت ي عندها ما تطير في الكويت تطير في الرياض تطير في مصر تطير هنا في, في م ك ة لا تطير ا م ن ة حتى الجذع ا ل ش ج ر ة ما يقطع والخوف اليوم في خوف خ والجوع ف و اليوم في جوع في م ك ة اولم نمكن لهم حرما امنا يوجبى تكفل الله مادام رضيت بنقلب لها الجوع الى يجبى اليه ثمراته كل شيء جوع خوف جوع نقص من ا ل أ م و ا ل اليوم أ غ ل ى متر في ا ل أ ر ض وين في باريس ولا في م ك ة كل ما اقتربت من مكان العائله ا ل ر ا ض ي ة هذه كل ما ازداد سعر المتر و صار ا ل إ ن س ا ن ع غ ا ل ي و كسب أ ك ث ر مكاسب والخوف و نقص من الاموال والانفس اليوم في نقص انفس في مكه ما تلقى مكان فاجعل أ ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م حتى لو ما يلقى إ ل ا رجال يجي يمشي ج ي ي على ر ج ل ي ن وعلى كل ضامر ياتين فالله قادر أ ن يقلب لك كل حياتك إ ذ ا رضيت و إ ذ ا ما رضيت من رضي فله ر ض ا ومن سخط فعليه السخط أ س أ ل الله جل جلاله أ ن يبلغكم أ ع ظ م مما كان في الحسبان أ ن نقول و أ س أ ل الله أ ن يزيدنا و إ ي ا ك م من فضله و أ ن يفرغ علينا ا ل إ ي م ا ن واليقين والتوكل والرضا إ ف ر ا غ ا إ ن ربي على ذلك قدير و أ ص ل ي و أ س ل م على خير من وطئت قدمه الثرى بابي و أ م ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سامحونا على إطالة